ولئلا سألتهم من خلقهم لا الله فإن بل the meal. بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ فَلْيَتَّقُوا يَوْمًا تَشْهَدُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ And... أن أدو إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تغلوا yeah mm. وَالْيَوْمَ يُنَادِى وَإِذًا لَمْ تَكُنْ لِيَفْعَلَ نِفْعًا اونا وهد غروبتي البحراره هو الان كم انتم من جاد ما دين كانوا في نفسها عليهم الثماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نزينا بني as no. الذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا فما نُوحِ الْأَمْرَ وَمَا بَيْنَهُمَا مَا يَرَى بَيْنَهُمَا خَلَقْنَاهُمَا وَيَدُلُّ <سؤال> إِنَّ In الْفَصْلِ eu mê وَالْفِيلِ وَالْحُمَيْرِ وَوَادِي الْخَرِبِ خُذُوهُ فَارْتَدُّوهُ إِلَى سَقَرَ وَإِنَّهُ لَصَفِيرٌ بِصَمِيمٍ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ مِينْ لَقَوْمِ نَرْجُعُ عَلَى ذُلْكَ سينا في مقام أمين في الجنة وعون البسون من سدسه وإستبرص متقابلي. جَزَاكَ وَزْنُ وَجْنَهُ بِحُورٍ عِينٍ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقعهم عذاب الجحيم فظلم من رب ذلك هو الفوز العظيم فإنما يتذرن I uh,